ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن, ولكن كره الله بعافهم فثبتهم وقيل مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سم معين لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل لقد بتغول فتنه من وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلا تَفْتِنِ ألا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأُمْهُمْ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 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِعَائِدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا 119. لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 110. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 119. ولا ينفقون إلا وهم كارهون 110. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم وَمَاُ هم مِنكُمْ وَلكَِّ طَمَ فَكُون لَْ يَجونَ مَنْجََّ مَ غَارَاتَِّ مُدَّخَلَ اللَ وَُّءِ لَْه وَمْ يَجمَحُون وَمِ مَنْ يَمِزُكَ فيِي الصوَدَقَات فَإِنْ يعطُ مِ الن رَضُون وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِن فَضْلِهِ غَضِبُوا يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ